الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وصلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى والمحرم لغة الممنوع محرم لغواء واتا قد غكراو الصلاحا عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك او تانيك الشارع نهي لك على وجه الإلزام والترك وويك ملزمتك وازي لبني يعني كي إلزام واتا مخير دناك ازاك الله خير مخير سر بشك دناك اقرأي كي قيناه أغناشي كي قيناه بلقو يجبرك أو يلزبك بعدم الفعل كعقوق الوالدين وكو أزارداني لأيكوباوك استا أزارداني لأيكوباوك مستحب نية ومفروه نية بابلين يعني أغنى أزاري هم داي خير داقة أزاري شرم داي شرد ناقة نا. مولكو أزاري مداي ونهتغا وقال نيكي عزاريا ندي ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى خيرتغا فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع حالما اشتياك الشارع عنه ليبكى الواجب والبندوق والمباح باتدشتو واجب بو لبروي هو ما أمر به الشارع أي مندوب هو ما أمر به الشارع بلا مباحب شو دشتو الا برو الشرع ان امر باشا اسباء الطرفين هردو لا يكسانا ان امر بيكر انهي لكراه افرموا خرجوا على وجه الالزام بالترك المكروه شي شو دشتو كوتمان نهيك نهي لكراه ملزم تكواسيله بني افرم المكروه رشت دشتو المكروه رشت دشتو باشي مكروه إلزامي ناكي بالترك باشا بالكوشي على الأفضل ترواية على الأفضلية باش ترواية كوا نيكي والمحرم يثاب تاريكه امتثالا محرم أو كسي كوا وازي لبنم نيكا بعداش أدريته تشكاتي أقرهاته امتثالا لله نيكا كسي زناناك لبرويتوانايني توشي نخوشي ضعف جنسي هاتو آيا خيريدaga كسي زناناك لبرويتوانا جنسي نيا خيريناaga أي كي خيريaga أو لله سبحانه وتعالى وازي لبيني لبرخوا زنانك باشا ويسمى محظوراً او ممنوعه لشرع شويه تلم محظور واي امثله حجبه وانا بشتاق لهش ثاني كحرام بابن محظوره امشته حظول يجربوا معناه تبارك الله بكم معناه منع وحرام واشتانه قد غكراو اوانه محذورنا محذور محذور محظور بالظاء نقبذ نقبذ طبعا حرام يش دي نسأل يخوها يا ربيت يعني أنواع أشكالي هي حرام هي لذاته حرام, حرام هي لغيره حرام هني أشتري لبرو أو يوسي ليه بوش حرام هني أشتري هالخودي أخوي حرام يعني يعني سبون منا زينا كردن يعني زينا كردن لبروي كوا لما يترتب على فعله من المفاسد والمضار ويا أخوي بوخوي شيا اصلاً مشروعنيه هاد لا اصله ز هنا مشروعنيه بلعم محرم منها لعارض لبل اشتكي اشتكايه تفيشوا حدا بيه بلعم لا اصل اخوي بخيشه ممنوعنيه كرينو فروشتن مشروعيه ممنوعه ما مشروع. شاء الله مشروعها افضل نظام مشاركه بكن بوي زياره شاء الله بيع مشروعه يا مشروع مشروع بلانكسج لكاتي اذاني يومي جمعيه دكاتي بان يرجج معي بيع شراء بك مشروع يا ممنوعه يستان بيع ممنوعه لذاته او ل للعارض لعارض واضحه سلاسه بارك الله بكم افرمي والمكروه لغة المبغض يا المبغض او شتيكه ا بيذل الذي يتواه رقل الذي يتواه والصلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك والصلاح ان شيء مكروه او اشتهى كشرع نهي لك ذب يعني انك الزام بلكو على وجه الافضليه ليس الافضليه كني كباشا كالاخذ بالشمال والاعطاء بها فرقوا بارك الله بكم بين الاخذ والاكل لا تفرقوا بعدين لا تقول أن الشيخ العثيمين رحمه الله قال بكراهة الأكل بالشمال لا هو قال الأخذ قلت هذا لأن البعض عف الله عنهم أشكل عليهم او اختلط عليهم فهو يقول ماذا يقول الأخذ وتورقسن وبيدان أخذ هذا تأخذه مني بشمالك او انا اعطيك هذا بشمالي هذا مكروه هذا مكروه افرمي فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ويكشرع نهي ليك في البين الواجب والمندوب والمباح باشا بوشي واجب شو دشتو برقم على كاتبوا نهى عنه الشارع واجب شو لبرشي ففروض واجب هو ما امر به الشارع نجمع نهى عنه ويكود ما نهى عنه كاته واجب شو دشتو, شو دشتو. لماذا خرج المندوب اخي المندوب هو ما امر به الشارع لا على وجب الالزام وهنا يقول ما نهى عنه الشارع فعندما قال ما نهى عنه كوت ما نهى عنه واجب مندوب شو دش ما امر به اما نهى عنه بويه كوتي معناها نهى عنه كاته على وجه الالزام بالترك باشا مباح شودشتو مباح بويه ان امر فيك انه حرامها قال لا على وجه الالزام بالترك ملزم بناكهوازي لي باني كازيتشن شنو عوط من دوشت ما تشوف شي شو قال ما نهى عنه شارع دوشت حرام ما وته الله على وجه الالزام بالترك ملزم الناكه كازت شي حرام شوك حرام الزام تك ابينيكي بس شي ما ما كاز ماكروه سبب بام مكروه كواتي أم... أم بي؟ مكروه, مكروه. الحمد لله وخرج بقولنا على لا على وجه الإلزام بالطرق المحرم الله المحرم شو ديش وشك أوتيها على وجه الإلزام والمكره يثاب تاركه امتثالا أقل كسيك وازي ليب يعني أوتيها أوتيها يثاب بعداش أدرته كي يمتثالا وتمانبو الله يمتثالا إنما الأعمال بالنياتة بالنياتة به ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله ليلة بسمان كرهي تنزيها كاد كان اما تعرفكيتي اما اما ظابطكيتي شو جذور كراهيتي كان ولا علماء تريش طبعا بوت اصلاحيا كراهي تحريم كراهيه تنزيه كادود من كراهيه تحريم وحرامي كبس ما كادود من كراهي على جمهور علماء طبعا جريئا تفريقنا كان يعني تفريقنا كان لويك حكمه كانت شنو ابراهيم اكنه بين جمهور العلماء شيء شيء واجب بارك الله بكم امور العلماء اوقات او تقسيمات حرام واجب سنه مكروه مباح اما الحنفيه قالوا شيء قالن الفرض او الافتراض الواجب او الايجاب الندب الحرام او التحريم يعني الكراهه تحريما الكراهه تنزيها الاباحه تجاوز شيء بقول الجمهور سيشاتو يا كم افتراض لينا واجب افتراضا كارديكي اما افتراض ان جو واجب اما جاري دوان وهروها اما وديان كراهيه تنزيه وديان كراهه تفريقان بين كراهيه تنزيه وكراهه تحريم اما يا حرام التحريم كراهه تنزيه كراهه تحريم واضحه كوتلي الاوان بينجو اما دوان ينزيلك الافتراض دخوك كراهه تحريم يا مزياتك واضحه كوتوت ما كراهه تحريمكاش يا او ثاني affirme والمباح لغه المعلن والماذون فيه او اشتكه عشكدا بكرو بيوتر مباح به الكفر البواح يعني كفر هيك معلن وظاهر واشكره احنا نسمع affirme والماذون فيه او اشتكه ريبي درابي لغه الاصلاحان چيو ام محمود درسهم وكتابهم وشني ام لغتنا ام الاصلاح ام لغه من الاصلاح حالي من لغه الاصلاحان يا هل كابليتي دواريه كاينو اهنا لغه يعني او قاموس ودم او قاموس بكره اهنا بشتر ثاني قاموس وشتيتايا او قاموس بره سيد افكاء بيتله انا اكتب اللغه ادوزيتون ام يسخوم تعريف يا مثلا المكروه يثاب فاعله يا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله اما لو قلت تلوه يا النيه اي شيء بيجي لا شرع زان كان وعلى لا فقها اصول الفقه واصول الفقه وايا اجانا شيء تاي حرب زاويه ثانيه مباح على شيء اشتكي اشكره ومعلن او ثاني حي يعني شيء يا سبون منسرتيب سيرتيب سيرتيب تي بي كي فريق وفريق ساريكي غن الساروكي غن السرتيب كشي السرتيب لو دارت شي لزبانه السرتيب كشي السرتيب يكبي كشي السرتيب رتبه عسكريه هنا زعاب تاب زع النقيب عميد شي يعني اوشت لزبانه شتي كي تر بلا ملواقي خلقمت شتي كي تر بالفرموده فرمايشت هسه فرموده فرم فرموده فرمو قسي كسب الريزه والله قصي في غمر عيسى وسلام حديثنا عربي اشي ضد القديم تيجي عربي لاصلا حديث يعني اشي طازه وبقص شر الله حدثنا علي حدثنا عمرو حدثنا زيد حدثنا حديث قرايه وباسكري قصا ولم يصير بلن حديثي كمان هيك يعني يابو شي يعني قصيكم هيابو ثانيات شي وشي حديث بغايه في معيشه بغايه من بيع رسول الله امر الرجال الزبان الزبان حديث بمعنى بلا اي من سلمان كان حديث شيء سي بيغ ما يس و صلى تكجن اللغه الاصلاحا اصلاحي من المسلمين من منطقي ايران يعني دول رتان شيء خيري هي طبيعية إما مخاطب لسر من بلوه وفلان كثيرا خيري يعني كثيرا تملو إجنكر دول روتانار يعني بس لا يقول مهان خيري معنا يزور خلابية ما لها العيب باسي بكيسا من لنفس مؤحس بيك الزور وعيبه ودرش ولسر زارب بس لبلوهي يعني لو منطقة نشرك آسايا تماشاك إصلاحك جوازا أو إصلاحها لا يستطيع كثيرا لا يستطيع كثيرا بلونا زلام لزلام لمنطقه مهانا بياه وجنة رجل باشا منطقي كمان منطقيس اليماني ومنطقه انا بالله منطقي هولير لمنطقي بعدين انا اناوا الزلام بس بياو الزلام يعني كاتب للزلام مقابل بياحات قد بجنال الزلام يعني الاصلاح كان قوره شوي كان بو لشوي وبشوي كان انت انجا امام انجلنا قبيله جاروا هي اصلاح جواز انجلنا وكم علماء اصلاح جواز كان سحديث للي فقهاء اشتيكه للي اصول كان اشتيكه للي محدد كان اشتيكه يعني هكذا يعني هذا تعريفي للان جاوزه تعريف الهلنجاوزه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته مباح اشتياء ك نفر منه كي بي و بي على لذاته ام تعلي ام ام تقيد مزور يعني خوله خدي خويا يعني نفرماني بكراوا نامر بي كراوا او يعني مباح دواريكمو نفرماني بكراوا ننهي لكراوا وكل شيء استا اسبولونه او كردني شوار كات بي جوش يمروا يسفرماني بكراوا اما به شارع ايه مالنتي ما له علاقه به امل وينف نفرماني بيكرا ولا نهي نهي شي اللي كراوه وتشمال <سؤال> لذاته ما بسيك الله رونيكم كشيعه بس يا ربي لذاته باشا وكوشي وكوء المشي خدي خدي ريكردنا عوض دوبين خدي بو يتمل لذاته خدي ريكرد نفرماني بيكرا اه مشاركه كان بيكراوا نهي له نهي له باشا كوت ماشي مباحه يا واجبه يا مكروهه يا سنه لذاته اي قلكس الريب كاب وملهايك بالرب وشوكي خراب الرب فايشوفه جو بالراء اها كوت هسه الريكر ما خذي الريكر بني بالكردنا لذاتهم اللي غيره نجح او بلا ولا كاك الريكر مال حرامك نهى ولا رم حلال من خراب الري لا بروش ونخره في الريك المحرام كلون نقرك بالحرام بيت تلفزيون حرام نيه والسكات يختصر اشتي حكم كان ولغيره حكمك أفربي كالأكل في رمضان الليلة نوكو خواردن لماني رمضان بشو هل بيبتاك الأكل خدي خواردن في نفسي خدي خواردن اما كسي الظهوري خوارد وشتيك بيادة ما لغيره بيبتاك الأكل بلان بي أعوها وردناه برمضان وخستي الشبش وأواني لبركم الاعتبارات كالديالب وشباه اليك الضواء فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر او كان فرماني بيك دوشتي برده دشتو شي شي واجوب مندوبشو هر دكان مامور أم بهيا ولا نهي دوشتي فيبرده دشتو مكروه محرم مكروه محرم بوچيش شو هر دكان منهيون عنه اما كان على وجه الالزام على وجه الافضليه فوتي لذاته لبروي هنشتيا مباحه بس بيت الوسيله بو شر بيت الشر بيت الوسيله بو, أبيت أبيت بو, بو لو تعلق به امر لكونه وسيله لمامور به اغر بو وسيله بوشت يفرمن يكره بو او مباحه بيتم امر به اگر بو وسيله بوشت كم نهي عنه عن عنه بو او بتي او او مباحه بتا منهي عنه او نهي لكونه وسيله لمنهي عنه افرمي او هي جلو درناك لولا اصلح بلك باعتبارات ترح حكمك يحكمي ورقتوا ريكردن خوي خي حلاله بلم كدي اجو بخرب او ساوريكردنا حرام اما مشي ومالي هناك برين حرام حرام عيني اخذ ريكوردن حلال في نفسه لو تعلق بغيره او اذا كان المشي وسيلة لغيره فياخذوا حكم المقصد مقصدك ماشي باش الريكي بحكمه الوسائل لها احكام المقاصد وسلاح <تصفيق> حكم شهيه <تصفيق> والمباح ما دام على وصول اباحه فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب المباح هتا بيبل مباح لا ثواب ولا يعني ماشي تماشب نا يعني ماشي لذاته لا يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله هيك كلام لا ثواب ولا عقاب نبقى هذا شو النصي ويسمى حلالا وجائزا هلوها في يتر حلال وبيش يتر بيش يتر جائز طبعا ليه لان هذه سرقه سالب يشتغل عليه وش خاله يقول راسي باتي سالب بكين مثلا بتش زين او اشتا مباحه بتش زين او اشتا حرام بتش مكروها بتش زين او اشتا طبعا لذا سالب يخويها براسي لو سالب انتهى بلهيك حاله اشتا يا حج جناحا نصرنيه يا حرب النصب لكم او احل الله لكم وام امثالي وانا امان الله اسالبي تشين اباحه مثلا ليس على الاعمى حرج حرج جناح امان الله القرانه شيء الا ما رحم ربك وامشي امك ما قلب هو السياقه بو اباحه نبي غير ما بو اباحه ولا ولا جناح عليكم أو حرج ومجنح حول جناحه جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء واليوم أحل لكم الطيبات وحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وحل لكم بصراحه الله حلاله لفظي حلال لفظك شيء لفظك شرعي وقراني وكشيء لسرديه يعني جاري وشيء اشتكى امره بس بوت شيء بو اباحه وكونوا في من شيء فاذا قضيت الصلاه فانتشروا تشهرو امر يا امرنيا خل اللي زي بشن بقر نبدو يرصقه بحث أم امر رب الشباب بو اباحه بتبچي بش وزاني ما انتشر في الارض زور جار ام صلب عناء بتشوبي ناس بو اباحه يا. زور بي جار پشت نهيكاتو بو امر لدوي نهي يعني الا مرحم ربك بشي قال الله مهما جاري وقيد زابط جوانا ها مو منع لدوي تحريم لدوي قد غيرن سدي هم قراني شنو اوايه اروح مساليكي تره لا انت كالبا دست ولبر عام التزامك لا سر خلق وساح حقوقك لو مباحه وبيت شيء يسبون منا عقد زواج جننان بعقد زواج بي بي كل سر خلق هكر جنيهنا بعقد زواج به فرمي باياعي ولا برد تي و تي و تي و تي فأسا أمو باحا علي باح مش بيسي با علماء هاي براسي باش الأحكام الوضعية وتيش من سيشتا. سبب شرط تي علة عفل. سبب شرطه علة وابو فرمي الأحكام الوضعية الفره هو ما وضعه الشارع من أمارات بريتلو على علام اماراتها علامات أمارات الساعة علامات الساعه يا جبريل فرمني فاخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها اشراط امارات علامات ما انبك معناده ها فقد جاء اشراطها وان لهم اذا جاءتهم ذكراوا ما وضعه الشارع من أمارات او شارع داينا وشارع كيا خويا سبحانه وتعالى بيغم لي بئرن شارعه هر بو اعتباري كخوي تعالى تخويل او بيكروا شرع دابنا بو اعتباره نحن اخو اخو الشارع سبحانه ما وضعه الشارع من امارات للثبوت لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء او هيك شرع دايناوا كمل علاماتكم للنشان دايناوا بو يشت اثبات كي يشت بوجكي توا يشت زواجكي يشت هبوشني ثبوت اللي هذا ثابت إثباتيك يا ريشتر طبابايا انتفاء اللي وانيا نفوذ اللي أو عقدة جي وجي أو إلغاء اللي أو عقدة هلو شعوته كوتو بريتيا لأحكام والضعي بلام تعريفة جوان ترمان بوكروا 8 شياء قطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أفريع منها الصحة والفسد لو أحكام وضعية نبري där أحكام الصحة وأحكام فسد أو شو صحيحة أو شو فاسدة بلي أفريع فالصحيح لغة السليم من المرض اللي ي perlu بلي حكم حكم أو شو تشية اللي كاكو شو الصحيح أما الله حكمك وضعية شارعدينا وكو بلي علامات لسلكم علاش السليم من المرض وفو الصلاحا ما ترتب أثار فعليه عليه هرشتك كردت أسواري كاركا لسل مترتب به بي. أو بيوتري الصحيح بون من السمع شرك كيو سلاحي لمن سيني. مثلا أمري لمن السينية ياسين محمد كيو محمد بون من أهو نيكي تراسي دوائن من تيرمو بيش في يوم بو داي بون من أهو سلاحي تبيع فروشهم وبيان جزال مدام اثار ان بيعي بين متو مترتب وسل شيتو على خصنا علاقيكم بردد يعني بومو كيتو تنقيله صحيحه اقر فاسد ب تو تخونه ام عقده فاسد ب بي؟ صحيح نوي اما برتيله صحات تيجيشني هسه هاي صحيح هيها اسواركان يشتكي لسرج وجي ابيها مال عقده لعبادته شاء زمي تي بي مشغولناي زمي تي بي باك يعني مزا من وجهك قالت ذني وجهك الصحيحه زم تي بي مشغول راه امرت اذا صحته نفست واضح كي تنقشتوا تنقشتي صحيح صحيح او شتي كواقع سواركان عرب العربي حالي ابن. أسوار كان يسر متراتب يعني كي أسوار كان يسر متراتب به عقد يغا كين أسواري أم عقدة أو تاني أو يتا ملكي من أو يشيد لملكياتي من درجة كاتي أو سلاحي من فرشتاته أطوام كم كم أما لأساري تي لتي ودروز بو أم, أم لعقده كريلو فرشني بين منتو صحيح تي صحيح أم تاني أقر أم عقدة من بيس صحيحة حكم من دام حكم وضع ما توندو اصلاحات اللي بكم شوتعزبتون فروشتوا توبي تس مالك متبائع اسمو كي مني وسلاحيه رنا قالو ديج ما فاستا يعني هي وسلاحيه هي خومه ولا لا يتوجب هريمنا شتاكتي في بي بيتي وجيرم هل حق ميمالي مني يا او شون ميمالي مني فما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدة عبادة بيتريا قريبا بس بي أفرمي فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمى وسقط به الطلب بشتيك لعبادته بلي صحيحة يعني شيء أوتاني كوازمتي بي بريأ به أستوى باكي برائيث ما بكر دي يعني أستوى باكي يعني أستوى في طول اي برنامج براء ذي مثل شرعه غير مشغول الذماء به الطلب اي ترى او شرع عبادته هم عباده شرع الا دعاوى كردو يا على وجه الالزام يا على وجه الافضليه الا شرع دعاوى كردو هم عبادته ويا هم عبادته سنته يا شيء يا واجب لو درنا شيء باشا كانت عبادتك كردو مو من الصحيحه اي ترتوا وتطلب لسرتونا معه يوجع اسركي انا ذكرت ذكرت صحيحه يا صحيح ان يوجع اسركي صحي باشا اما طالب عسر دهاتو يا ابو مغرب لساليتي باشا ذي مي مشغوله بنرجع لسالستا انا عند عند الله منازلي بس احكام بظاهريه كي خشوع خلاف شارقني الاركان صلاه يعني الركن بخشوع ما نكش مانيش غنم بطلع راح من بي بقى يا اخو باشا تيجي تنزور رونه رونيه زيترم كل نواده زور واضح ان شاء الله بلام بي بي والصحيح من العقود ما ترتب اثاره على وجودي كترتب الملك على عقد البيع مثلا اخو باسمان يعني منو توك من توك عقدك مان بس مع ماليك مانكر ها سواري اما اعمل بدي هات لو برمنا كم دنسا حسين لماه كتابك يا كسان باشا لا سواري او ك... لا سواري او معملي بين او دكان دار مترتب وشي سكتي انا ما بكتبك وانا ما او تو تزمالك اسا او خاوني وكتبت ويا او بوي تشو بو هي تشو ام دروز بو ام اسوارب مترتبو الصحيح بو هي عقد كوا بو هي عقد كوا كان شروت أبحث عن منخي، من خلال تق劾 التنقضي. إذا لم أكن بعد ك Resources win? هل sentimental من ما؟ أنت ذاهبة فعذاonces BRENDA. حك textbooks's ouais شيء؟ كان فلا of you would achieve that. نعم. هل فلا of you will gain resistance? Okay. ًari there are a senior and call it aお金 on one. وضعية الدائرة والستحدapping in the به وهيج مانعي كشي باشا مثال ذلك في العبادات وتيهيش تيك بين وثلاث صحيح لا عبادتا يا لا معاملاتا لا عقد كان وقلي بستكانا إلا بدشينبي توفر الشروط وانتفاء الممانع يعني شي يعني فلا هنبوني مرجكان ونبوني ريقركان فلا هنبوني مرجكان نبوني ريقركان اي كي اطوان حكم بالين اما صحيحه يا صحيحيه يا فاسده توفر شروط انتفاء الموانع ففر مثال ذلك في العبادات اي ياتي بالصلاه في وقتها تامه نجزك لكاتي خويا بك الطاعات بجواني طبعا ما بس شيء بطاعتي لوجبات لاركان الاشياء لشروط ثانيه ومثال ذلك في العقود لجلب السكان اش ان يعقد بيعا تامه بيعك بتواوب هم مرجكان يتابع على شروطه المعروفه مرجم معروف بنا بان كان هنيا بن جهني هنيا بن هني حوته هنيا النويا زرقسيلس هذا مرجكان يتابع على كل هذه هم مرجكان يتابع اقر تابع بعقد كعقد التواب افرض ان فقد شرط من الشروط يا مرجله مرجكان يتابع او وجد الموانع يا مانع كان يتابو او شيء او, أو صلاه صحيه او عباده صحيه صحيح نية او عقدة صحيح نية أفرمي مثال فقد الشرط في العبادة أنه مني أويك مرجل مرجل, مرجل كان يتين بل عبادتها ديال هل بمرجل وبرجل أني كباسما كنتم مني شي مهناوة كزينيوشكا وبيض طهارة وبيض زيوش ومثال فقد الشرط في العقل لقري بس الشرط يتين بي وطمان شي بيعو ما لا يملك باشا هو مثال وجود المانع ومثال وجود المانعي في العباده اي يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي بيبش حل اخوي والسنه يبقى سنه مطلقه يعني مطلقهش يعني لو اننك ناوي هي اما دوركاد بيجني وروي اما دوركات باشني وروي اما دوركاد بيش عصر اما دو باش مغرب هامي هي مزوحه اما استخاره اما نجي جناعزاء لو اشتاني كناوي هي ناويني حال دوركاد بخمكم باش كي هات كي شاتكرتي في اوقات النهي سنته مطلقة لكاتي نهي شاته كردويته أعلم شيئا؟ أعلم صلاته صحيح نيئا لابر مانعي شيء؟ لابر مانعي وقت ينهي لابر وقت ينهي مانعه لو يأمنه وشه صحيح به باشا؟ أي نمني مانع لعقدة لقريبستها أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا كسير الجمعي لسر لازم به بي. به بي. مش يشتبه في الوشي بعلى نداءها الثاني لدوي بانيدوم على بانيدوم ابن يود لدوي با ماشي بت بانيدوم تقابل اي بيدعاني هي. والله اكبر وايشي ما عثمان يجي بيدعيه الاخ ما كوت على بدعيه حتى يكون برباح وقصى اوان بره هني شد هي لهني كزوان لهني كزوانيه يعني جاري وهي ما مصاله مزقوتك اخويا او رجا يا هلا عمره سفر عيش اشتيك هيك لفقه كاني خاتس مزقوت تش قسمه هو اللي باقي كان نقصه حركه التيكه خيبو قرغيشه تيكه كز نخوي بعد لا يبح بشواز لا يباح جاري ويك سكا ونوعي الفروج نيلى تشيء حلم شرئ كبير على كل فرمي على وجه لا يباح وكانه اقر صف كاشفه بها وهي صف كاشفه نبي حتى بعد النداء بعد النداء الثاني كاتان في ورق سكان الشيكينو فزامه شيء اشتي خرابنا نقول هم قصي كيما بسكي ابي لسرتاوت من بيوا سكان بب خسام باسی سب بو باسی او باسی شرطان ببقم بلام اب آگات بھائی بخیر بساری باسی موبائل متلوب ان گینب اسٹیک ہب لیکر بھائی خاص بربر والرقاء سببها حابل سببها لبريء أما نشتع أدوان بوشته كتير أدوان بشته كتير أدوان بس باشا الإصلاحة بنيتلا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يعني سبب هار كاتيبو حكمكش هيا هار كاتيبو حكمكش است سبب قصاص شيء قتل عمده قصاص ابي هتا قتل عمده حكمك شيء حكمك قصاص قصاص ابي هتا سببك قتل عمده هتا قتل عمده قصاص به اي قصاص نبي قتل به ما يلزم من وجوده الوجود اجل سبب به بحكمك اشبه سببك شيء قتل عمده ابي تشبه قصاص به ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم اي اجرهاته قتل قصاص به؟ قصاص شنية واضحة؟ ما يلزم من وجوده الوجود يعني ما يلزم من وجود السبب وجود الحكم ولا يلزم من ويلزم من عدم السبب عدم الحكم هل هان من يشيتر وقل الله سببا مني قرابة بو إرس بو ميراتي يستاء السبب ميراتيها قرابة خزماتيها أمدن عابت دو بشو سبب هدو بشو جوار كان مقدور للمكلف جوالي كان للمكلف كان مقدورني للمكلف استك كسيك قراب و قراب سبب يكب و ايرث اما مقدور له يا غير مقدور له أمن كسيق و بس يخوم عمل ماخذ من كسق يا اخويد و ويدانه اي كسكز بكوج بعام عمدن قصاص قصاص طور <تصفيق> الى <قصص تصفيق> بكريته مقدور له, له يعني وذا صويت يالزابو جينا ذا صويت كذا دول جمله كي التوالي مكال التوالي مختلفين اگر كسجني كي هنا ما بس يني عجن كي بحلال به بلا ما ريكه بفي توفر وشروط انتفاء موانع اي حلال باي عذين توفر شروط كردو والسري نيتي او نا نيتي تبوا بان نيتي اوجنبه نيتي او بو بالافتك افتك بو حلال نيه بلا بخوه فر تشوارد اليمنا افرمي والفاسد لغه الذاهب ضياعا وخسرانا افرمي فاسد بالراه، بالراه. او شتي كواه بزعاب بالراء بزرير بالراء والصلاحا ما لا تترتب اثر فعله عليه عباده كان معقده يعني. يعني او شتي كواه سواري فعلكا لسليم مترتب ثاني اسواري يعني عقد اكاي اسواره كذا مالك كمان بتن فروشت به مش بما من درج او اساره كذا لسليم من درج بس هتو مالك السوارخ ليس مترتب نبو كي شوابه كاتك فاسد بي, بي. فالفاسد من العبادات ما لا تبرؤ به الذمه اويك ذمي بي بيشي نبي في فاك نبي وكو صلاته هادشي كنيجي على جليك قولمنا امبيرا درن عصرين نكردو فقولوا بخير بي اخوه بخير بي خيران دار اركان يجي على السمان بوك اخواني زيدوا على الدانيشتين كاديو تشار كاد نوجعس ركا تما شاءك اين منوجني جميع انا يجين يرجع فصلي فانها لم تصل يس امكسا بل نوجكي ممنوعكر بالشوازك نوجي صحيح نيا مرجكانيه ثانيه واركان كاديه ثانيه يعني هيتي والله مهني كتين قصانه هني, هني اركان ثانيه باشا امكسب ذمه براءه تب السوي با كبتو لانه يعسر يا هر ذمه مشغول الجاري عشان يعسر يطاونك الدواء اها كانت ذمه مشغوله صلاتك هي شي فاسده شكا هي ذمه هل انك كان يشغط بكره كاته نون جاري معيتي رسولي قال بكابلين مصي او انك لم تصلي بوجود عين يجنكر يا بوتيا بصحتها يعني, يعني صلاتك صحيحه كابل أن تصليبه كرده أو كرده؟ قالت لم تصليبه وجود نيته وجودنا ني ني كرد؟ كرده قال إنك لم تصليبه كرده وصحة صلاتك ليست بصحيحة صلاتك صحيحة ولا يسقط به الطلب وطلبكش لسرناك قالت هشتاها الأبهم كسوى الله يجب أن تصليبه طلبك لسر قائمة كالصلاة قبل وقتها باشا ياهم بيجي عسر دانيشتوي درس خيرين امداه لا كاك ولا منج عسر كم رجع عسر كان يقول بان جاء منج عسر نبوه ضيا صارت خيه فاسده من العقود ما لا تترتب اثاره عليه كبيع المجهول وفاسد لجل بسكانه او اجت ثانيه كواء سواركان لسر مترتب نابه فوكوشي او فكو بيع ما لا يملك وكبيعي شيء بيع مجهول كاك والله اشتيكم هي بيتيا فروشه اشتيكم هي بيتيا فروشه اي كاكته زلمه وسيده هي موبايله سياريه اشتيك بي فروشه اي شيء اشتقيه للشرعه ام واضحه يا صنوقي غباني دا كزن نشيات يا اي قينازن شيات يا برمشكو او كروودوسي زنشي وشو نزن دمربان كولاجدم برمشكو وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم افرمي همو فاسد لاعباده كان لاقرب السكن لمن رجكان حرامه سيك كل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم طبعا الفاسد خالق بوطن بيشتر باسيكا من أبيل مجهو مثلا الفرق بين فاسد و باطل آياها باطل يا فاسدها فاسد يا باطلها بلاي هرش يود الفاسد باطلها هرش يود الفاسد باطلها فاسدها إلا النبي فرميه فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حلول الله شكرا سنور بزاندلي سنوركان إخوايا واتخاذ آياته هزؤاء وأعتكاني خارضة غالطة جاري وقرتنام لأنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطنا ليست في كتاب الله والرسول الأخوة عليه الصلاة والسلام إن كاريك لسألوك سانيك كومولا مرجالك لكتابي خوايا والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين فاسد الباطل بيق معناته لدوشونا النبي يكم فالإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل مرتد فيه عن يعني الإسلام كوتف فاسد لا إحرامت يا اذن تو حجه كانت فاسده اقل كاتو كابراي محرم جود بو لغل جنكي خويا بيشوي خويل احرام كاتو بلا مقاس ولدين هلقرتو فيرن حجه كي باطله نعلن فاسده الثاني في النكاح لكاتي نكاحه فاسد فيها علماء خلاف يعني اويك اوي أب اما او اجماعيا ان به كواه عقده فاسده او بيان باطل ما اجمع عليه باطل ما اختلف فيه فاسده لاحرام لا شيء او قبل التحلل الاول فاسده ما ابتدع عن الاسلام او باطلا والحمد لله رب العالمين